بسم الله الرحمن الرحيم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة يسر تسجيلات التقوى ا ل إ س ل ا م ي ة بالرياض أ ن تقدم لكم هذه ا ل م ا د ة والتي هي بعنوان ص ف ة ا ل ج ن ة ل ف ض ي ل ة الشيخ سعيد بن مسفي قد خلقنا الله عز وجل لعبادته وبيننا الغرض الذي من أ ج ل ه أ و ج د ن ا على ظهر هذه ا ل ح ي ا ة فقال عز وجل وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون ما أ ر ي د منهم من رزق وما أ ر ي د أ ن يطعمون ان الله هو الرجزاء ب و القوه المتين وقال عز وجل وما ارسلنا من رسول إ ل الا ي ط ع بإذن ا ليطاع ل أرسلنا من رسول إلا ل ه وما من باذن الله ووعدنا ان نحن اطعناه واستجبنا ل أ م ر ه ب ا ل س ع ا د ة في الدنيا والفوز والفلاح في ا ل آ خ ر ة ف أ م ا في الدنيا فيقول عز وجل من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة و ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة التي يعنيها ا ل ق ر آ ن هي ح ي ا ة القلب والقلب لا يمكن أ ن ي ه د أ و أ ن يستريح و أ ن يبتعد عن القلق و ا ل ح ي ر ة والاضطراب والضلال إ ل ا في ظل ا ل إ ي م ا ن بالله أ م ا في ا ل آ خ ر ة فقد قال عز وجل بعد هذه ا ل آ ي ة فلنحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الجنه ونعيمها حورها وقصورها بساتينها وانهاؤها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ٌ ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون وكل ما خطر في بالك ف ا ل ج ن ة ونعيمها بخلاف ذلك وليس في الدنيا من ا ل ج ن ة إ ل ا ا ل أ س م ا ء هناك قصور ولكن لا كقصور الدنيا وهناك حور يعني نساء ولكن لا كنساء الدنيا ويكفيهن وصف الله عز وجل لهن بقوله حور مقصورات في الخيام وقوله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم ي ط م ذ ه ن إ ن س قبله م ولا جان وقوله تبارك وتعالى ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون و ك أ ن ه ن بيض مكنون ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان وفي ا ل ج ن ة بساتين وفي ا ل ج ن ة أ ن ه ا ر ولكن لا كبساتين الدنيا ولا ك أ ن ه ا ر ه ا بساتين ا ل ج ن ة اكلها دائم وظلها تلك ع ق ب الذين اتقوا و ع ق ب الكافرين النار لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة لا م ق ط و ع ة بزمن ولا م م ن و ع ة بثمن قطوفها د ا ن ي ة كلوا واشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة وانهار من لبن لم يتغير طعمه لكل مسلم ومؤمن في ا ل ج ن ة جعلنا الله و إ ي ا ك م من أ ه ل ه ا وابائنا و أ م ه ا ت ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا وجميع إ خ و ا ن ن ا المسلمين لكل مؤمن في ا ل ج ن ة قصر تجري من تحته ا ل أ ن ه ا ر أ ر ب ع ة أ ن ه ا ر نهر من لبن لم يتغير طعمه وتغير طعم اللبن ط ب ي ع ة فيه اذا مرت عليه ليال تغير من الحلو إ ل ى ا ل ح م و ض ة ثم الى الفساد والتسمم ولكن لبن ا ل ج ن ة لا يتغير طعمه ولا يحمض ولا يتسمم ونهر من خمر ل ذ ة للشاربين وخمر ا ل ج ن ة ليس خمر الدنيا خمر الدنيا يذهب العقول ويحول ا ل إ ن س ا ن من العقل إ ل ى الجنون و ت ر ك ا ل خ م ر ة لا تشربها كيف يسعى في جنون من عقل ا ل خ م ر ة تذهب عقل المكلف فيرتكب الحرام ويقع في الجرائم ويرتكب الماسي لذهاب عقله ولذا سميت أ م الخبائث وتوعد الله عز وجل من شربها في الدنيا ومات ولم يتب أ ن يسقيه الله عز وجل من ط ي ن ة الخبائث قيل وما ط ي ل ة الخبار يا رسول الله قال عرق ا أ ه ل النار وقال من شرب ا ل خ م ر ة في الدنيا ومات ولم يتب سقاه الله من نهر ا ل غ و ط ة قيل وما نهر ا ل غ و ط ة قال نهر يجري في جهنم من فروج المومسات يعني الزانيات ومن شربها حرم خمر ا ل ج ن ة ومعنى حرمان خمر ا ل ج ن ة أ ي حرمان دخولها إ ذ لا يعني أ ن ه يحرم من خمر ا ل ج ن ة أ ن شارب الخمر ا ل م ج م ن فيها يدخل ا ل ج ن ة ويمنع من خمر ا ل ج ن ة لا ولكن الحرمان يعني الحرمان الكلي عن ي ا ل ج ن ة نظرا ل أ ن ا ل ج ن ة ليس فيها شيء ممنوع على أ ه ل ه ا فخمر ا ل ج ن ة لا يذهب العقول و إ ن م ا ل ذ ة للشاربين وطاهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا لا فيها غول ولا هم منها ينزفون لا تغتالوا العقول ولا ت ح ص ل و ا الانزاف و إ ن م ا من خمر ل ذ ة للشاربين جعلنا الله واياكم من أ ه ل ه ا ونهر من عسل مصفى مو عسل العدراس نحن ا ل آ ن كما يقول أ ح د ا ل إ خ و ة ما شبعنا في العسل غماس فكيف به أ ن ه ا ر نهر يجري من تحت بيتك من عسل مصفى ما ف ي عكبر ولا فيه أ خ ل ا ق و إ ن م ا صافي أ ص ف ى من الشمس و أ ن ه ا ر أ و النهر الرابع من ماء غير آ س ن من ماء غير اس م ل أ ن ماء الدنيا إ ذ ا ر ك د ا س م و إ ذ ا ا س م تغير طعمه ولونه وريحه و ف س د ولكن ماء ا ل ج ن ة غير ا س م هذا كله نعيم وعد الله به أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ م ا القصور ففي ا ل ج ن ة قصور يحدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للمؤمن في ا ل ج ن ة خ ي م ة من د ر ة م ج و ف ة طولها ستين ميلا بالسماء له في ا ل خ ي م ة ا ل و ا ح د ة اثنتين وسبعين ز و ج ة سبعين من الحور العين و ث ن ت ي ن من نسائه في الدنيا لا يرى ا ل و ا ح د ة منهن من طول ا ل م س ا ف ة من بين ا ل و ا ح د ة و ا ل ث ا ن ي ة و أ م ا أ ر ض ه ا وترابها وحشيشها ف ا ل أ ر ض ذهب والتراب مسك والبناء ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة والحشيش هو الزعفران الذي نشتريه الان الجرام أو خمسه غرام وخمسين ريال وزعفران الدنيا لا تشغلنك ل ل د ن ي ا وخليها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار يكو ا ر ض و ا ن خازنها والجار أ ح م د والرحمن عاليها أ ر ض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أ ح م د د ل ا ل ه ا والرب بائعها وجبريل ينادي في نواحيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها ب ر ك ع ة في ظلام الليل ي ح ي ي ه ا تلك المنازل في ا ل آ ف ا ق خ ا و ي ة أ ض ح ت خرابا وذاق الموت بانيها أ م و ا ل ن ا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب ا ل ت ه ر نبنيها والله لو قنعت نفس بما رزقت من المعيشه الا كان يكفيها والله والله أ ي م ا ن ا م ك ر ر ة ث ل ا ث ة من يمين بعد ذانيها لو أ ن في ص خ ر ة صمام لملمه في البحر ر ا س ي ة ملس ا ن و ا ح ي ه ا رزقا لعبد براه الله لو ب ل ق ت حتى تؤدي إ ل ي ه كل ما فيها النفس تجزع أ ن تكون ف ق ي ر ة والفقر خير من غنم يطغيها فغنم ن ف و س ه والعفاف ف إ ن أ ب ت فجميع ما في ا ل أ ر ض لا يكفيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إ ل ا التي كان قبل الموت يبنيها ف إ ن بناها بخير طاب مسكنه و إ ن بناها بشر خاب د ا ن ي ه هذه ا ا ل ج ن ة وهذا و بعض ص ف ه ا ولكن مهما وصف الواصف فقد وصفها الله في كتابه ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ولكن ا ل أ و ص ا ف تختلف والحقائق تختلف والله يقول فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون يحدثنا من نثق في علمه و أ م ا ن ت ه من ا ل م ش ا ئ خ شاهدوا عيان حضر ا ل ق ص ة وعاصر أ ح د ا ث ه ا بنفسه و ا ل ق ص ة وقعت في م د ي ن ة ف ر ي د ة في ا ل ق ص ي م ومدار ا ل ق ص ة أ ن شابا ن ش أ وترعرع في ع ب ا د ة الله لا يعرف من الدنيا شيء إ ل ا ا ل ق ر آ ن والمسجد لم ي ك ف في حياته ل ح ظ ة و ا ح د ة مع صبي يلعب معه و إ ن م ا من ذ بلغ ست سنوات وهو مع أ ب ي ه في المسجد ويلازم المسجد باستمرار و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن باستمرار حتى ح ك ذ ا ل ق ر آ ن و ا م ه تسع سنوات و إ ذ ا سئل وبهد عنه أ ي ن هو قالوا في المسجد ماذا يصنع ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن جاءت م ر ح ل ة ا ل د ر ا س ة ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة فذهب إ ل ى ا ل م د ر س ة وجلس اسبوعا فيها ثم عبر عن رغبته لوالديه بعدم ا ل ر غ ب ة في ا ل د ر ا س ة فقالوا له لما قال ل ا ن م س ت ف ي ق وضيعت ل الحفظ اريد أ ج ل س في المسجد ل ل ق ر آ ن و ا ل د ي ن فجلس في المسجد وحفظ ا ل ق ر آ ن كما قلت وحفظ كثيرا من الكتب ا ل إ س ل ا م ي ة وكان إ ذ ا نظرت إ ل ي ه تذكر الله من جلاله وبهائه ونور إ ي م ا ن ه توفي والده وبقي في كفاله عمه وحينما بلغ السادسه عشره من عمره مرض واستمر مرضه اسبوعا كاملا ثم توفي رحمه الله تعالى عليه وكانت وفاته في الساعه الحاديه عشره قبل الظهر يعني في الظهر فاراد عمه وهو الذي يجرب على تمريضه ان يذهب الى الجماعه ليطلب منهم ا ل م ز ا ر ع ة في دفنه ولكنه كان متعبا ف أ ر ا د أ ن ينام قليلا حتى يؤذن ل ص ل ا ة الظهر ويحضر الناس في ا ل ص ل ا ة ويطلب منهم أ ن يدفنوه بعد ا ل ص ل ا ة فما إ ن نام قليلا عند الولد في غرفته إ ل ا وضرب تلك ا ل م ر أ ة في المنام يقول جاءت ا م ر أ ة ومعها نساء من خلفها ف أ ي ق ظ ت ن ي وقالت يا شيخ ن س أ ل ك بالله إ ل ا عجلت علينا بهذا الشاب قالت انا من أ ن ت قالت أ ن ا زوجته من الحوريات في الجمر ونحن على أ ح ر من الجمر ننتظره و أ ن ت تنام وتعبسه إ وعنا ج ل ل ت به ع ي قال فاستيقظ من نومته وقام ودعا ل ن ا س وسارع في دفئه وتجهيزه وحينما دخل الناس إ ل ى ا ل غ ر ف ة شموا ر ا ئ ح ة ما شموا مثلها في الدنيا قالوا يا شيخ عندك ر ا ئ ح ة ع ظ ي م ة في هذه ا ل غ ر ف ة قال ما هذه ا ل ر ا ئ ح ة قالوا ر ا ئ ح ة عود طيب العود لكن ليس كطيب عود الدنيا عود يختلف عن كل أ ط ي ا ب الدنيا قال إ ن ه ا ر ا ئ ح ة ا ل ح و ر ي ة ل ا ز ا ل رائحتها فقط في ا ل غ ر ف ة ت ع ب ك ا ل غ ر ف ة وتطيبها قال ومكثت هذه ا ل ر ا ئ ح ة أ ك ث ر من شهرين فكل ما خطر في بالك ف ا ل ج ن ة بخلاف ذلك جعلنا الله واياكم من أ ه ل ه ا أ م ر ن ا بطاعته وقال عز وجل ومن يطع ي الله والرسول ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا ش ر ط وجوابا من هنا ش ر ط ي ة من يطع ي الرسول ومن يطع, الرس... ومن يطع الله والرسول هذا الشرف والجواب فاولئك مع الذين أ ن ع م الله عليهم ما أ ع ظ م ه ا من ن ع م ة أ ن ينعم الله عليك ب ا ل ج ن ة و أ ن تكون مع نعم ا ل ر ف ق ة مع من فاولئك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من بك غير لطيف ما بقي ل ا القتل والفجر والزنا والسرقه و ا ل خ م ا ر ي ن والمجرمين قال وحسن أ و ل ئ ك رفيقا ويقول عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ليس الفوز أ ن تحصل على ش ه ا د ة و أ ن تحتل منصبا و أ ن تتزوج ج م ي ل ة و أ ن تسكن ع م ا ر ة ف ا ر ه ة و أ ن تركب س ي ا ر ة ح د ي ث ة هذا فوز ولكنه فوز م ؤ ق د اما الفوز, العظيم الفوز, الفوز الابدي الذي يقول الله أ ن ه فوز عظيم فهو فوزك ب ط ا ع ة الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ن س أ ل ك اللهم من فضلك ونهانا عن م ع ص ي ت ه وعن م خ ا ل ف ة أ م ر ه وتوعدنا إ ن نحن عفيناه بناره نار نار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها وسلاسلها و أ غ ل ا ل ه ا حديد نار أ و ق د الله عليها ث ل ا ث ة آ ل ا ف عام أ ل ف س ن ة حتى احمرت و أ ل ف س ن ة حتى ب ي ض ت و أ ل ف س ن ة حتى اسودت فهي سوداء م ظ ل م ة ولما جاء ج ب ي ل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبكي في م ر ة من المرات قال ما يبكيك يا نبي الله يا روح القدس قال جئتك وقد أ م ر بمنافيخ الله ب ش ل ي ه ا تضرم ت ش ع ل جئتك و ق د أ م ر بما ن ف ن ا ل ن ا ر ق ا ل أ ت خ ش ى و أ ن ت من الله ب ا ل مكان الذي أ ن ت منه ت ق و ل تخاف يا ج ب ر ي ل ق ا ل كيف ل ا أ خ ش ى و ق ل و ب ا ل ع ب ا د بين إ س ب ع ي ي من ع ص ا ب ع الرحمن ف ب ك ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ب ك ى جبريل فندم ا ا ه ا من السماء تبارك وتعالى أني ك د أ م ن ت ك و ب ا من علاج يكون الله فيها وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون م ا لم يكونوا يتوقعون وما لم يكن يخطر لهم على بال و ا س ت ف ت ح و ا وغاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويشقى من ماء صديق يتجرعون يتبلع ما يقدر يبلع ه ماء صديق ق ي ح ع د م كيف يجربه يتجراه يغصب ه ولا يكاد يصيغه و ي أ ت ي ه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ي أ ت ي ه الموت من الفراش لهم من جهنم مهاد وتصوروا كلمه ة م بها تهطل وفيها س خ ر ي ة وفيها استهزاء هل في جهنم مهاد ومن فوقهم رواش وكذلك ن ج ز الظالمين ي أ ت ي ه م الموت من ا ل ه و ا ء ومن الظل ظل من يحموه والهواء من ف م و م والطعام من زكوه والشراب من قزميه و ا ل أ ن ك ا ل والسلاسل و ا ل أ غ ل ا ل يغل ا ل إ ن س ا ن في النار أ ع ا ذ ن ا الله و إ ي ا ك م منها وابائنا و أ م ه ا ت ن ا و إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا وجميع المسلمين يغل يغل ا ل إ ن س ا ن فتجمع أ ق د ا م ه مع رقبته مع يديه ي ك ل ف ه هكذا يقول الله يؤخذ بالنواصي و ا ل أ ق د ا م ثم يكرس د في, في النار نار تسود ن ج و ه أ ه ل ه ا من ظ ل م ة المعاصي ينادون ه م في طباقها وفي دركاتها يا مالك قد أ ذ خ ر ن ا ا ل ح د ي ث يا مالك قد نضجت منا الجنود يا مالك قد تقطعت منا الكبود يا مالك أ خ ر ج ن ا من هذا ا ن ا لا نعود فلا يجيب عليهم وعدم ا ل إ ج ا ب ة فيها نوع من الرفض وعدم الاهتمام قال العلماء لا يجيبهم قدر الدنيا منذ خلقها الله إ ل ى يوم يفريها مرتين وبعدين يرد عليهم ايش يقول قال إ ن ك م ماكثون يعني مكانكم زي ر م ا ذ ي خ ر ج ليه قال لقد جئناكم بالحق ولكن أ ك ث ر ك م من ا ل ح ق كارهون أ م أ ب ر م و ا أ م ر ا ف إ ن ا مبرمون أ م يحسبون أ ن ن ا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الرسل تكتب و أ ن ت تملي و ا ل م ل ا ئ ك ة تحول الحوالات ح د ث ك تحول إ ل ى قبرك و أ ن ت اللي تحول من الناس من يحول ذهب ومن الناس من يحول بعر ومن الناس من يحول جمر والله لا يظلمك شيء إ ن م ا ما تعمل تجد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير م خ ض ر ا وما عملت من سوء تود لو أ ن بينها وبينه أ م د ا بعيدا ما تبغى ت ش و ف ولكن هذه الحوالات تجمع وتخزن في القبر ف إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن ر أ ى حوالاته فيقول في أ ح د السلف ي ق و لا ل تحول إ ل ا شيئا يسرك رؤيته لا تحول ز ن ا ولا تحول غنى ولا تحول عقوق ولا تحول زور ولا تحول فجور ولا تحول حرام حول عمل صالح إ ذ ا ر أ ي ت ه تفرح مثل الطالب مع الفارق في ا ل ق ي ا س الذي يجتهد في أ ي ا م الامتحان ويصبر عن المنام بل بعضهم يبطل حتى من الطعام و ي ع ك ف على ق ر ا ء ة الكتب بالليل والنهار يفرح حينما تقدم له ا ل ش ه ا د ة ف ي ك ر أ أ و ل ماده ا ل ق ر آ ن الكريم مائه بالمئه التوحيد م ئ ة في ا ل م ئ ة فكلما ق ر أ م ا د ة وشاف علامتها استرشح وفرح ف إ ذ ا انتهى منها كلها داها تفضلوا شوفوا الشعب ا تبيض الوجه فيرفع ر أ س ه و ي أ ك ل طعامه ويلذ في منامه ويرتاح في عطلته وكل يجله ويبجله لكن ا ل ب ل ي د المهني الذي عاش على ا ل ر ف ب ا ل ك ت ب وعلى عدم ا ل م ذ ا ك ر ة وعلى اللعب و ا ل د و ج ة إ ذ ا جاءت ا ل ش ه ا د ة يرفع ر أ س ه يبغى ش ه ا د ة ب ا ل ك ذ ا ب ويجي مع الناس يقول يمكن يغلطون يمكن فيه ل ج ن ة ا ل ر ح م ة ترحمني ف إ ذ ا أ خ ذ الكتاب ا ل ش ه ا د ة وشافها و إ ذ ا ب ه ا تزود الوجه والعياذ بالله ا ل ق ر آ ن الكريم عشرين من ميه والتوحيد خمسه عشر من ميه و ا ل إ ن ج ل ي ز ي ث ل ا ث ة أ ص ف ا ر مكعبات و ل أ ن ما نجح بالعربي في فينجح ب في ا ل إ ن ج ل ي ز ي ف إ ذ ا أ خ ذ ا ل شهاده ح ش ه ا وذهب إ ل ى البيت قالوا له أ ه ل ه ها طلعت النتائج قال لا بعد ما طلعت ا ل ن ت ي ج ة متى قال يقولون بعد يومين كانوا أ ب ط س قال تصحيح و ب ع د يومين أ ر س ل و ه ها جب ا ل ن ت ي ج ة رجع إ ل ي ه م ها طلعت ا ل ن ت ي ج ة قال أ ع ل ن ه ا ق ب ا ل ا ج ب ما سمعتها لكن يقولون انهم سمعوا اسمي يقولون ا ل أ و ل ا د من انا ما سمعت يريد م ه د ي أ ن ينزل الخبر بالتقصير ما ي ب غ ى ي ق و ل لهم صاحب ي ى ي ق و ل لهم بعدين يعني بالتدرج وبعدين طيب هيا ب ك ر ة في اليوم الثاني راح وجاوب وعارف الموضوع قال أ ب ش ر ك م سلامات الحمد لله سلامات لا ثلاث مواد غير وهي عشر ثلاث مادة ثلاث مواد بس ف ا ر ي كلهم ساكتين أ ن ا ما غير ثلاثه وفي دور ثاني وبجيبها هذا الفاشل、بأجيبها. في الدنيا、دنيا. كيف هذا وضعه وفي دور ثاني وفي س ن ة ث ا ن ي ة وفكه ي ه ف من كل د ر ا س ة لكن ا ل آ خ ر ة لا دور ثاني ولا س ن ة ث ا ن ي ة ولا ف ر ص ة و إ ن م ا ف ر ص ة و ا ح د ة من ضيعها فيها وخاطر بها خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ه المؤمن يوم ا ل ق ي ا م ة ي أ خ ذ كتابه بيمينه والفاجر يوم ا ل ق ي ا م ة ي أ خ ذ كتابه بشماله ويقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أ د ر ما حسابيه يا ليتها كانت ا ل ق ا ض ي ة ما أ غ ن ى عني م ا ل ي ة هلك عني سلطانيه ف أ ن ت تحول العمل إ ل ى القبر وعلى ضوء العمل تحاسب والناظم يقول يا من بدنياه اشتغل قد غره طول ا ل أ م ل وقد سهى في غ م ر ة حتى د ن ى منه الاجل الموت ي أ ت ي ب غ ت ة والقبر صندوق العمل الست على يقين أ ن ك ستشكل القبر ثم الست على يقين أ ن ك ستعامل في قبرك على ضوء ما حولت من عمل أ م تريد أ ن تخدع نفسك تريد أ ن تجري من ا ل ش و خ العسل تريد أ ن تحصل على ج ن ة ب ا ل ب ع ر تريد أ ن تنجو من النار بالعمل السيئ هذا معاذ هل جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن من عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا ء فعليها فهؤلاء في النار يقولون يا مالك ويدعونه فيقول إ ن ك م ماكثون قالوا ما في حين اجل نتوسط بصغار الموظفين ل أ ن مالك المدير العام المسؤول ا ل أ و ل في النار هو ما ضحك ولا يعرف الضحك مخلوق من سخط الله وتحته رؤساء ا ل أ ج س ا م ت س ع ة عشر قال الله عليها ت س ع ة عشر يعني مسؤولين وبعدين غلاظ ش د ا ج غلاظ في ا ل خ ل ق ة شداد ب ا ل أ خ ل ا ق خلقتهم غ ل ي ظ ة و أ خ ل ا ق ه م ش د ي د ة ل أ ن ه م مخصصين ل ل ع د ا ب وبعدين لا ي ع س و ن الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما ي ؤ م ر و ن ورد ب الحديث أ ن الله إ ذ ا قال ل ل م ل ا ئ ك ة ح ذ و د حينما يؤتى بالفاجر يقال انه خذوه فغلوه ق الغل فيبتدر له سبعون ألف فيبقي ألفا في ألف اللي يقومون يقوم يأخذ سبعين سبعون خذب سبعين واحد الواحد للأمر له ملك لكلمة الملك لا النوم لكن لما يقول الله هكذا وإن خذوه يقوم ما ملك الغل وضع ه الغل و القيد في ا ل ر ك ب ة مع اليدين والرجلين ثم الجحيم ة س ل و ه ثم في س ل س ل ة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه تدخل من فمه وتخرج من دبره على شان ي ت ش و ى ز ي ن في النار زي ا ل د ج ا ج ة في المشوه لي يا رب قال إ ن ه كان لا يؤمن بالله العظيم هذا ا ل س ب ب ما عنده خوف من الله ما عنده م ر ا ق ب ة لله عز وجل ولا يحث على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إ ل ا من غسلين لا ي أ ك ل ه إ ل ا الخاطئون مالك يقولون نشوف صغار الموظفين ل ع ل ه م يتوسطون أ و يفزعون أ و يشفعون ف أ خ ب ر الله عز وجل في س و ر ة غافر في س و ر ة المؤمن عن الخطاب الذي يقوله أ ه ل النار لخزنه النار قال عز وجل و ق الذين ا ل في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يريدون يوم واحد بس إجازة بس بس يريدون تخفيف مكه من النار يوم واحد ادعو ربكم يغفر عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكو ت أ ت ي ك م ر س ل ك م بالبينات قالوا بلى بلى جاءت, الحسن. بلى جاءت الكتب س بلى ل جاءت ا جاءت البينات ف ت ك و ن ا ل م ل ا ئ ك ة ل أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ما تتصور أ ن أ ح د ي ب ل غ ع ا دين الله ويرفض د ي ر الله كيف طيب أ ج ل ليش خلقك ر ب ا للدين ه ل ل خلقك س ب ه للهكذا مثل الخبل أ ن ت والانعام ح م ر سوا أ ت و ا ل أ ن س و ا ت أ ك ل وتشرب وتنكح وتنام وتقوم وتقعد وتسير أ ن ت لك م ي ز ة لك ر س ا ل ة لك هدف أ ن ت مخلوق ل ل ع ب ا د ة وذيك م س خ ر ة لخدمتك ل هذا الكون فلا تتصور ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن أ ح د يجيه الدين ويرغضه قالوا أ و ل م تكو ت أ ت ي ك م رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا ه د ع و ك وما دعاء الكافرين إ ل ا في ظ ل ا ل يعني يصيح ولا و لا تصيحون في ظ ل ا ل صياحكم ولا ينتبه له ولا يستبع لكم قال فلما ي ئ س و ا من مالك ومن خ ز ن ة النار توجهوا بالدعاء إ ل ى الله يطلب و ا من الله ا ل ر ح م ة و ا ل ف ك ذكر الله ا ل ق ص ة في س و ر ة المؤمنون قال عز وجل و أ م ا من خفت موازينه ف أ و ل ئ ك الذين خسروا أ ن ف س ه م ما خسروا بيوتهم ولا خسروا أ و ل ا د ه م خسروا أ ن ف س ه م في جهنم خالدون ت ل ف ح وجوههم النار وهم فيها كالحون الكلوح هو ت ق ل ص ش ف ة العليا إ ل ى الراس ونزول ا ل ش ف ة السفلى إ ل ى ا ل س ر ة مثل ا ل ذ ب ي ح ة إ ذ ا أ خ ذ ت ر أ س ا ل ذ ب ي ح ة وشويتها على النار ماذا يحصل عندها الكلوح تتقلص تطلع ا ل ش ف ة العليا فوق و ا ل ش ف ة ا ل س ف ل ة تحت وتبدو أ س ن ا ن ا ل ذ ب ي ح ة قال الله ت ل ف ع وجوههم النار أ ي تقفز النار على وجوههم ل أ ن أ ع ز شيء عند ا ل إ ن س ا ن وجهه و د ك تجيك ا ل ض ر ب ة في ظهرك و د ك تجيك ا ل ض ر ب ة في نجلك في يدك ولهذا إ ذ ا جاك شيء من كده تتركي بوجهك ما تبغى ا ل ع د ا ب و ج ه ك لكن النار تدبس في الوجه تلفع وجوههم النار وهم فيها كانحون أ ل م تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا لكن ما عرفوا ربهم إ ل ا في النار ما ذ ا مكان هذاك اليوم كان عرفوا ربهم في الدنيا هنا لو قالوا ربنا في الدنيا لقال الله لهم ل ب ي ك م ولا استجاب الله لهم ولا هداهم لكن ربهم في الدنيا الهوى وربهم في الدنيا الشهوات وربهم في الدنيا الشيطان وربهم في الدنيا اللهو واللعب لكن هناك يوم ذ ا ق ا ل ع ذ ا ب و ذ ا ق مسيس النار قالوا ربنا غلطت علينا ش ك و ت ن ا وكنا قوما ضالين ربنا أ خ ر ج ن ا منها ف إ ن عدنا ف إ ن ا ظالمون يقول و ا ر د ن ا يا رب نعمل تشوف ا ل ع ب ا د ة وتشوف العمل الصالح طيب ليه ما هو من ا ل آ ن طيب والذي يسوق ا ل ت و ب ة ويؤخر ا ل ت و ب ة نقول له بالله هل تؤخر ا ل ت و ب ة هل تريد أ ن تعيش على المعاصي حتى تدخل النار وتقول هذه ا ل ك ل م ة هل هذا منطق العقلاء لا والله ما هو منطق العقلاء منطق العقلاء من الان آ ن من ل آ ق ب ل غ ك تتوب وترجع وتصحح الوضع مع الله وتصلح المسار إ ل ى الله وتنتقل بكهام ل حياتك الى الله وتكون جنديا من جنود الله عابدا لله ذاكرا لله خائفا من الله ملتزما بشرع الله تنجو من عذاب الله لكن ت ف ر ط وتهمل ثم يكون المصير ذلك ثم تكون ربنا أ خ ر ج ن ا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ما عد ينفع ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ظالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسروا فيها ولا تكلمون يقول في الحديث يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ه و الذي نفسي بيده ما ينبت أ ح د ه م ببنت شفع وما هو إ ل ا الشهيق والزفير لكن كلمه ا ع ر ف و ن ه قدام كانوا يتكلمون يتكلمون مع الخزنه ويتكلمون مع مالك ويتكلمون مع الله لكن إ ذ ا أ ج ا ر الله ا خ س أ و ا فيها ي في ع ن النار ولا ت ك ل م و ن خلاص ما عد في أ م ر فهذه النار أ ع ا ذ ن ا الله واياكم منها أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خسر إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في ا ل ق ر آ ن العظيم ونفعني و إ ي ا ك م بما فيه من ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله ا لي ع ل ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إ ل ي ه إ ن ه هو ا ل ع ف و ر الرحيم الحمد إنعامه لله على إنعامه. والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه ونشهد أ ن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و إ خ و ا ن ه أ م ا بعد يقول إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و هو يدعو ربه تبارك و تعالى في س و ر ة الشعراء حينما جاء على الاصنام التي كانت تعبد من دون الله فانكرها و حقرها ثم دمرها و حطمها ثم بعد ذلك ابتهل إ ل ى الله و قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وازلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ف ك ب ك و ا فيها هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إ ن كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كره يعني رجع إ ل ى الدنيا فنكون من المؤمنين ان في ذلك ل آ ي ة وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم إ ب ر ا ه ي م مع حسن المؤهلات ومع طول الخبرات ومع علو ا ل م ن ز ل ة عند الله طبعا المؤهلات نبي و ا ل خ ب ر ة ت ع و ه ط و ي ل ة و ا ل م ن ز ل ة ل أ ن ه أ ب و الموحدين حطم ا ل ا ل ه ة و ا ل م ك ا ن ة الله نجاه من النار بالخطاب المباشر للنار قلنا بدون و ا س ط ة وحيط ر ب ا ن ي مباشره الى النار قلنا يا ن ا ر النار خاصيتها ا ل إ ح ر ا ق لكن الذي منعها ا ل خ ا ص ي ة أ ب ط ل ا ل خ ا ص ي ة الله هو الذي منعها ا ل خ ا ص ي ة ب ا ل إ ح ر ا ق فلما سلام على ابراهيم ومن شرف سلم ا الله م على الله يهدي سعد ويقول انه ينعبد المخلصين ويقول وناديناه أ ي ابراهيم قد صدقت الرؤيا إ ن ا كذلك نجزي المحسنين جاء سلام منزله معظمها ومع كل هذه المكان ة والقدر يقول يا ربي لا تخزيني يوم الدين إ ب ر ابراهيم ه ي يخاف من الخزي فكيف م من أخير أنا وأنت إ الذي حمل إ ل ى النار وهو م ك ت ف في المنجليك ف ت أ ت ي الملائكه وتعرض خدماتها عليه وتقول له أ ل ك حاجه يا ابراهيم فيقول أ م ا إ ل ي ك م فلا و أ م ا إ ل ى ربي فبلا في أ ص ع ب الظروف وفي ا ح ج المواقف موحد في كل ح ا ل ة لكن أ ك ث ر الناس اليوم موحد في العادله و إ ذ ا جاء المرض أ ش ر ك بالله هذا معنى قوله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أ ص ا ب ه خير ا ط م أ ن به و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة انقلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ذلك هو ا ل خ س ر ا ن المبين إ ذ ا جاء المرض راح إ ل ى الكاهن و إ ل ى المشعوذ يشكو الله يشكو القوي على الضعيف لا إ ل ه إ ل ا الله ولا تخزني يوم يبعثون إ ن من أ ع ظ م ا ل خ ز ن أ ن يقف ا ل إ ن س ا ن بين يدي الله يوم ا ل ق ي ا م ة مسود الوجه وبعدين معرف غير يعني ما هو مغطى ولا مجهول ولا منكر و إ ن م ا يعرف وينادى عليه م بنداء يسمعه أ ه ل الموقف كلهم أ ل ا إ ن فلان ابن فلان ابن فلان قد شقي ش ق ا و ة لا يسعد بعدها أ ب د ا فيعرف أ ه ل الموقف أ ن فلان شقي فيسود وجهه ثم تسقط ث ر و ة وجهه بين ق د م ي ه خجلا من الله من الخزي ثم يساق إ ل ى النار كيف يساق يسحب ق ا ل الله يوم يسحبون في النار على وجوههم ما يسحبون على بطنه ولا على ظهره ولا على ا ل ج و ل ه على وجهه ونحشرهم يوم ا ل ق ي ا م ة عميا وصما و ب خ م ا إ ل ى جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا م س س ك ر ذوقوا ح ر ا ر ة النار فيحصل ل ل إ ن س ا ن وهو يقاد إ ل ى النار من الخزي والمقت ما لو قسم على أ ه ل ا ل أ ر ض لكفاهم يقول الله في أ و ل س و ر ة غ ا ف ر إ ن الذين كفروا ينادون لمقت الله أ ك ب ر من مقتكم أ ن ف س ك م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 انه اذا دعي الله وحده كفرتم و إ ن يشرك به تؤمنون فالحكم لله ف فالحكم لله العلي ح ك م لله ل ا الكبير تقول المفسرون حول هذه ا ل آ ي ا ت إ ن المكت أ ي ا ل ك ر ا ه ي ة للنفس فلان ينقد نفسه يكره نفسه يسقط نفسه يحصل ل ل إ ن س ا ن حينما يرتكب سلوكا يؤدي به إ ل ى موقف مشين لو ج ا ء بالزاني ويجلد ب السوق وقد ر أ ي ت أ ن ا بعيني زانيا ب ك ر ا ما هو محصن يعني ما رجب و إ ن م ا جلد م ئ ة صوت أ خ ر ج بعد أ ن عملت ا ل ص ف ة العسكر وجاءوا به من ا ل س ي ا ر ة ونزلوه فلما نزل الناس كلهم يشوفونه في هذا الموقف المخزي ا ل م ش ي ن وهو خجلان فكان قد ت ل ق م بقدرته ما يرى الناس ا ل ل ع ي ن ه لكن ا ل ب ن ف ذ للحكم الشرعي م أ م و ر هو أ ن يعريه عشان يشوفون ا ل ن ا س ل أ ن ما يستحي يستحي هنا ما هذا مكان السحاب مكان ا ل ح ي ا ة قبل يوم أ ن أ ق د م ت على حرمات الله وارتكبت محارم الله و ت ج ر أ ت على محارم المسلمين هناك أ ن تستحي أ م ا هنا معدي ا زحام ل أ ن من ز ن ى ب ا م ر أ ة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه ا ل أ م ه وما عصي الله بذنب بعد الشرك أ ع ظ م من ن ط ف ة يضعها الرجل في فرج لا يحل له فجاء المنفذ و أ خ ذ ا ل ع ت ر ة و ا ل ق ب ع من فوق راسه وطلع راسه هكذا ثم جاء اثنين ي س ك و ن من, من قدام وجاء واحد بعصا حيزرانه و ب د أ يضرب في ظهره وفي مقعدته وفي س ي ق ا ن ه وكان ي ن ق ل العصا ل أ ن الرجل يتحرك ما ي ج لا س و ق ف لا يزوك من ا ل أ ل م ويزوك فهذا يعطيه في ا ل أ س ف ل ف إ ذ ا ز ا ك أ ع ط ا ه في الي ل فوق ف إ ذ ا رجع أ ع ط ا ه المهم جلس يتالم ويتلوى كالثعبان في هذا الموقف حتى أ ش ف ق ورحمه الناس كلهم ولا ك ن ل ل يقول ولا ه ت أ خ ذ ك م به مرافه ا في دين الله لا ترحم هذا ل أ ن الذي عذب هو ارحم الراحمين الذي أ م ر بجلده وسلخ جلده هو الله الذي هو أ ر ح م الراحمين في موقف مشين يتمنى انه ما عرف الزنا و أ ي ض ا ً لو أ ن إ ن س ا ن ا ً قتل إ ن س ا ن ثم قبض عليه وحكم عليه ب ا ل إ ع د ا م و أ خ ر ج إ ل ى س ا ح ة القتل والقصاص في يوم ا ل ج م ع ة وخرج من ا ل س ي ا ر ة س ي ا ر ة ا ل ش ر ط ة ثم نظر إ ل ى الموقف والناس كلهم مصطفين ا و ق و ف كلهم يشوفون هذا الموقف عيون الخلق كلهم أ ي ن هي عيونهم كلها ت ق ا ت ش و ف ه يبقوا ن ش و ف و ن هو هذا اللي بيقدر؟ وهو ينظر إ ل ي ه م هكذا و ي ت أ م ل فيهم و يعرف هو أ ن كل هؤلاء الناس س و ف يذهبون بعد لحظات إ ل ى بيوتهم ي أ ك ل و ن مع زوجاتهم و يتغدون مع أ و ل ا د ه م و ينامون في بيوتهم و يباشرون مصالحهم و يعودون إ ل ى أ ع م ا ل ه م أ م ا هو أ ي ن سيذهب فيذهب وهو يقاتل ى الى ل إ الموت فيموت حينما يراه ويموت حينما ينزل من ا ل س ي ا ر ة ويموت في كل ل ح ظ ة وفي كل خ ط و ة وفي كل ن ب ر ة ثم يجلس ويكتف وهو يموت وفي ل ح ظ ة من لحظات الخزي لا يعلمها إ ل ا الله ولو أ خ ذ ن ا من قلبه ش ر ي ح ة وحللناها و ر أ ي ن ا ما هو ت ع و ر ه ب تلك اللحظات ماذا يدور في ذهنه هل هو في ح ا ل ة من ا ل س ع ا د ة ل أ ن ه في ح ا ل ة من الشقاء في الدنيا وينتظر أ ي ض ا ما أ ع د الله للقتله في النار ل أ ن القتل في الدنيا ما يقضي على ا ل م س أ ل ة أ خ ب ر الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن المقتول يبعد يوم ا ل ق ي ا م ة ويده في ت ل ا ب ي د قاتله و ر أ س ه في يده ا ل أ خ ر ى و أ و د ا ج ه تشفب دما ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير ح ق والله يقول ب س و ر ة النساء وهي من آ خ ر ما نزل ولما سئل ابن عباس عن ت و ب ة القاتل قال كيف يتوب وكيف نحكم بتوبته والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خارجا ف ي ه ا وغضب الله عليه ولعنه ك ي ف ي ك و ن ت و ب ة ثم إ ن القاتل الذي حصل للقاتل هذا وفاء بحق ا ل و ر د ة ف إ ن ا ل و ر د الآن بمجرد قتل الذي مات أ ص ب ح الحق لهم فهم بالخيار بين اخذ ا ل د ي ة أ و القصاص فهم أ خ ذ و ا لكن هذا قتله بغير أي حق اللي مات هذا الأول ولهذا الله كتبنا إسرائيل نفسا بساد الأرض فكأنما الناس أول قتل مقتول لكن مقتول يقول أجل ذلك على قتل نفساً بغير بغير بني بغير جميعا من من من أنه أو حق بحق حق قتل نفس ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل ما يقضى يوم ا ل ق ي ا م ة في الدماء ويقول ما يزال أ و لا يزال المسلم في ف س ح ة من دينه ما لم يصب دما حراما الدم الحرام دليل وسهل والدماء ص ع ب ة جدا عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة فهذا لو حللنا نفسه كيف يكون ش ع و ر ه وهو رايح يموت ومن الموت سكر لكن من يكاد إ ل ى النار ويسحب على وجهه إ ل ى النار ي ت ذ ك ر وهو في طريقه إ ل ى النار ليه لم هذا المصير فيعرف أ ن أ س ب ا ب هذا المصير م ع ص ي ة الله أ ن أ س ب ا ب هذا المصير رفض دين الله فيمقت نفسه يمقت نفسه ويسخط نفسه فتناديه ا ل م ل ا ئ ك ة وهنا ينادون يسمون العلماء يقولون ان ف ع ل هنا فعل مضارع مبني للمجهول لما ي بني للمعلوم قالوا ل أ ن المخاطبين مجهولون عند الله ليس لهم كرت ولا ق ي م ة فبنى الله الفعل للمجهول ل ج ه ا ل ة المخاطبين ينادون لمقت الله وسخط الله وغضب الله أ ك ب ر من مقتكم أ ن ف س ك م ليه قال إن تدعون إ ل ى ا ل إ ي م ا ن فتكفرون ترفضون الدين قالوا ربنا مثل ا د ي ك ا ل أ و ل ربنا لكن في غير مكانه ا ربنا س أ ل و الله ا بصفتين عظيمتين من صفاته عز وجل وهي صفات ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة قال ربنا يا من ت ح ي ويا من ت م ي ت لقد امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين كنا أ م و ا ت ا في العصر فاحييتنا في الدنيا ثم اموتنا ثم احييتنا فما دمت قادرا على ا ل إ ح ي ا ء و ا ل ا م ا ت ة نطلبك يا ربنا أ ن ت ت د و ت ن ا المره ا ل خ ا م س ة يبغون الموت ماذا نبغى ا ل ح ي ا ة ربنا أ م ت ن ا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إ ل ى خروج من س ب ي ل الخروج ل في إمكانياً من ا ه فلا يجابون إ ل ى هذا ويعرض يسمون هذا من ل ف ت الخطاب يعرض عن جوابهم لا يقال لهم في خروج ل أ ن ه مستحيل الخروج و إ ن م ا يقال لهم ا ل ث ب ت الذي من أ ج ل ه دخلوا فيقال لهم ذ ل ك ب أ ن ه إ ذ ا دعي الله وحده كفرتم و إ ن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير فيا إ خ و ت ي في الله هذه مشاهد ح ي ة من ا ل ق ر آ ن مما سيحدث في ا ل ق ي ا م ة مشاهد والله م ل م و س ة ل ك أ ن ن ا نراها ب أ ع م ا ل ن ا والله قد ن ق ل ه ا لنا من أ ج ل أ ن ن أ خ ذ العبر ة و ا ل ع ظ ر ولا نسوف ونماطل ونجازف حتى نصير في ذ ل ك المصير المشؤوم أ ع ا د ن ا الله واياكم من ذلك أ ل ا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله فقد أ م ر ك م بذلك مولاكم فقال إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل ِّ وسلم ِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انصر دينك وكتابك اللهم انصر دينك وكتابك اللهم ابرم ك اللهم أ ب لهذه ا ل أ م ة أ م ر رشد يعز فيه أ ه ل طاعتك ويذل فيه أ ه ل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر و ا سميع الدعاء اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ع ز الاسلام والمسلمين اللهم ع ز الاسلام والمسلمين واحم ح و ز ة الدين و د م ن ي ا ل ك ف ر ة واليهود والملحدين و أ ع د ا ء الدين اللهم من أ ر ا د بهذه البلاد وبغيرها من بلاد المسلمين سوءا أ و شرا أ و كيدا واجعل شره في نحره واجعل تدميره في تدبيره وانزل عليه باسك الشديد وعذابك الاكيد فانه لا يعجزك اللهم امنا في دورنا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل اللهم ولايتنا في خير من اطاعك واتقاك اللهم اهدهم الى هداك واستعملهم في رضاك واعنهم على طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك في هذه ا ل س ا ع ة ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك العلى أ ن تعتق ُ رقابنا من النار ورقاب آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا وجميع إ خ و ا ن ن ا المسلمين اللهم نور على أ ه ل القبور قبورهم اللهم اغفر ل ل أ ح ي ا ء ويسر لهم أ م و ر ه م اللهم اشف مرضى المسلمين وفرج هم المكروبين واكتب ا ل ص ح ة و ا ل س ل ا م ة لنا و ر ك ا ف ع ب اللهم د ك ا م م أجمعين ؤ ن ن ي في برك وبحرك ا ل ا س ك ن ا و أ غ ث ن اسكنا ا اللهم و أ غ ث ن الايمان ا ل ه م س ك ن ا غ ث ا ل إ ي في قلوبنا وغيث المطر في بلادنا و أ و ط ا ن ن ا اللهم انزل علينا من بركات السماء اللهم انزل علينا من بركات السماء اللهم انزل علينا من بركات السماء اللهم ان للبلاد والعباد من ا ل ل أ و ا ء و ا ل ش د ة والضيق ما لا ن ش ك و ه إ ل ا إ ل ي ك فلا تحرمنا يا مولانا من فضلك ف إ ن ك أ ن ت أ ر ح م الراحمين و أ ن ت أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن و أ ن ت أ ج و د ا ل أ ج و د ي ن ربنا لا ت ؤ خ ذ ن ا بما فعل السفهاء منا ربنا لا ت ؤ خ ذ ن ا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا يا مولانا إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم عباد الله إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اخي ذ يذكركم ك واشكرواه يزدكم واذكروا ر و والله ا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم الله أكبر والله يعلم نعمه تصنعون ما أكبر أ المسلم م ك ت ب ة الفرقان السمعيه ب أ ب ه ى تحييك وتتمنى لك العلم النافع والعمل الصالح من خلال سماعك لهذا ا ل ش ر ي ف و ن أ م ل منك عند حدوث أ ي خلل فني اشعرنا ا بذلك لنتمكن من إ ص ل ا ح ه والله الموفق